من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والبلاء لمتحان بالمصائب والشدائد والصبر في اللغة الحبس والصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط على المقدور باطنة وحبس اللسان عن التشك والتسخط باللغض ظاهرا وحقص الجوارح على نصم الحدود وشق الجيوه وندف الشعور والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرفاء والشكر الاعتراف بالنعمة باطنة واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان الظاهرة وتصريف النعمة في مرضات من أنعم بها وأسداها والرضى بمر القضاء والرضى ضد الصفت يعني يرضون بما يجري عليهم مما يكرهونه كالمرض والفقر وإذا الفلق والحر والبرد والعاء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يأمرون بالصدر عند البلاء يأمرون قد يقالوا إن هذه الكلمة تشمل أمر النفوس لقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فهم يأمرون حتى أنفسهم الصبر عند البلاء صبر تحمل البلاء وحبس النفس عن التصفط بالقلب أو اللسان أو الجوار الصبر حبس النفس عن التصفط بالقلب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 فهذا هو عنوان الصبر الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصدري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تجد عنده بوابين. وقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأفضل الصبر على الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد أن تبرد الصدمة فإن الصبر يكون سهلا ولا ينال به كمال الصبر والمرء إذا لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم المرء إذا أصابتهم مصيبة إذا لم يصبر لها صبر الكرام سلا سلو البهائم لا محال أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان إلا ويبتلى كان على ربك حتماً مقضياً لابد أن يلتل الإنسان إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا فأهل السنة والجماعة يصبرون على البلاء ويأمرون بالصبر على البلاء في الأمرين معه فأما صبره على بلاء الدنيا فإن يتحمل المصيبة كما سبق يعني يحبس النفس عن التصقط بالقلب واللسان والجوار فلا يعترض على المقدور باطنا ولا يعترض على المقدور باللسان باللفظ ظاهرا ولا يعترض على المقدور بفعل الجوارح في غير ما أمر به ربنا تبارك وتعالى كأن يأخذ بلطم الخدود وشق الجيوب وندخي الشعور وما أشهر وأما الصبر على بناء الدين فأن يثبت على دينه ولا يتزعز ولا يكون كمن قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بل إذا جاءته بلية في دينه فعليه أن يثبت على دينه وعليه أن لا يتزعزع عن دينه وعليه أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه على آله وسلم في بيان هذا الأمر العظيم وفي وجوب الثبات على دين الله تبارك وتعالى إن من كان قبلكم كان يؤخذ تحفر له حفرة يؤشر بالمئشار يعني ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أقمص قدمه حتى يصير بثنتين ما يصرفه ذلك عن يمشط بأنشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة في حديث خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أوذوا في ذات الله تبارك وتعالى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث. فعل العبد إذا أصيب ببلية في دينه أن يثبت على دينه، عليه أن لا يتزعزع عن دينه. فهذا ما ينبغي أن يكون من كل من كان متمسكا بأسس أهل السنة والجماعة. أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد وهو يعاتيهم ويرزقهم أفرجه البخاري ومسلم من أسماء الله تبارك تعالى الصبور وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا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 الرفاء سعة في العيش وأمن في الوطن فيأمرون عند ذلك بالشكر أيهما أشق الصبر على البلاء أو الشكر عند الرفاه؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق وقال آخرون الشكر عند الرفاه أشق قال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق وقال آخرون بل الشكر عند الرخاء أشق. قال الشيخ رحمه الله مرجحه والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته. يا الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه لا ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فإذا بكل واحد آفته ومشقته لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي يعني عند ورود المصيبة عليه لا يرد المصيبة ولا يرفعها فإما أن أصبر صبرا الكرام وإما أن أسلوه سلوه البهائم فحينئذ يهون عليه الصرف وكذلك الذي في الرقاء والرغد وشيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى صنف في هذا الأمر مصنفا برأسه وهو عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين أهل السنة والجماعة يمرون بهذا وهذا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرقاء ويأمرون أيضا بالرضى بمر القضاء الرضى أعلى من الصبر ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان ولهذا عبر عنه بالمر فإذا قض الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به الإنسان سمي ذلك مر القضاء فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر وأهل السنة والجماعة يقرون بالرضا بمر القضاء وهذان الأمران اللذان سيذكرهما الشيخ رحمه الله من الأهمية في وهما متعلقان بركن من أركان الدين من أركان الإيمان بالله رب العالمين وهو الإيمان بالقدر قال فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به الإنسان سمي ذلك مر القضاء فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر فهم يأمرون بالرضى بمر القضاء قال واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظرانا النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله والثاني باعتباره مفعولا له فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن وألا به نعترض على ربنا به لأن هذا من تمام الرضى بالله رب، وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن الرضى به ويجب الصبر عليه وهذا كلام دقيق كما ترى لأنه يقول رحمه الله تعالى فهذا يسمون فرضاها هنا مسمون وليس واجبا يعني فيما يتعلق بالمقدور باعتبار كونه مفعولا لله تبارك وتعالى لا باعتبار كون ذلك مما قدره الله رب العالمين فأما باعتبار كونه فعلًا من الله تبارك وتعالى فيجب علينا أن نرضى به نعترض على ربنا به يجب علينا أن نرضى به باعتبار كونه فعلا من الله تبارك وتعالى يجب الرضا في هذا وأما باعتباره مفعولاً الله، فهذا يسن ولا يجب يسن الرضى به ويجب الصبر عليه فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب. باعتبار أن الله هو الذي قدره فنرضى عن الله تبارك وتعالى فيما قدره وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به وأما الصبر عليه فهو واجب، والشكر عليه مستحب ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات المقام الأول السخط أو السخط لغتان المقام الأول السخط سخطه وسخط عليه سخطا وسخطا كرهه وغضب عليه ولم يرضى المقام الأول من مقامات المصابين تجاه المصائب السخط الثاني الصبر الثالث الرضا الرابع الشكر فأما السخط فحرام بل هو من كبائر الذنوب كان ينطم خده أو ينطف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبورا ويدعو على نفسه بالهنات وغير ذلك مما يدل على الصخب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلين اتفق عليه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا هو المقام الأول الناس حيال المصائل. رد فعل الناس على المصيبة يقدرها الله رب العالمين عليه رد فعلهم لا يخرج عن واحد من هذه الأربع الأول السخط يتسخطون على ما قدره الله رب العالمين عليه يدعون على أنفسهم بالويل والثبور وعضائم الأمور ويأتون بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيانه من شق الجيوب والجيب فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسا فيشقون الجيوب وينففون الشعور ويلطمون الخدود إلى غير ذلك الصفط حرام من كبائر الذنوب الثاني الصفط أن يصبر يعني أن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التصفط هذا وادي الثالث أن يرضى أن يرضى عن ربه الرضا هو المقام الثالث والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكنه لا يستطيع أن يتصفر إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر يعني يجد مرادة ما قدر عليه ولكنه يصبر عليه ولا يتصفر لا باطنا ولا ظاهرة لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوار يصبر ولكنه لا يرضى عن هذا الذي قد وقع عليه والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الراضي لا يذوق هذا مرا بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء فهذا أعلى من الصبر فالرضى مقام أعلى من مقام الصبر الصابر يجد ما يجد من الألم ويجد ما يجد مما وقع عليه مما قدره الله تبارك وتعالى عليه مما لا يلائمه يجده مرا ويجده صعبا ولكنه لا يتصف وأما الراضي فإنه لا يذوق هذا مرا بل هو مطمئن به وكأن هذا الشيء الذي عصابه لا شيء جمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب والرضا عن الله تبارك وتعالى الذي قضى ما قضى ويجب فإذا فرق بين الأمرين باعتباره فعلا واقعا من الله وباعتباره مفعولا لله فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به يجب علينا ويجب علينا أن نعترض على ربنا تبارك وتعالى لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا وأما باعتباره مفعولا فهذا يسن الرضا به قد لا يصل المرء إلى هذه الدرجة ولكنه يصل إلى درجة صبر فيجد الألم يتلدد على مثل الجنب ولكنه لا يتصدق غير أنه لا يصل إلى مقام الرضا لأنه إن وصل إلى مقام الرضا فإنه لا يجد ألما ولا يحس للألم مسا وإنما يكون مطمئن كأن الشيء الذي أصابه لم يصب هذا ليس واجبا يعني الرضا بالمقضي مستحب لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الصحيح كما قال شيخ الشارح رحمه الله تعالى المقام الرابع من مقامات الخلق حيال المصائب التي تقدر عليهم الشكر وهو أن يقول بلسانه وحاله أن يقر بالنعمة باطنا، وأن يلهج على الله تبارك وتعالى بالثناء باللسان ظاهرة وأن يصرفها في مرضاة الله تبارك وتعالى الشكر أن يقول بلسانه وحاله الحمد لله ويرى أن هذه المصيبة نعمة من الله لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يقوله يعني كيف يشكر عبد ربه على مصيبة قدرها عليه كيف يصل إلى هذا المقام العالي فيعد النقمة منة ونعمة تستوجب شكرا لله تبارك وتعالى باطنا وظاهرة كيف قال الشيخ يكون ذلك لمن وثقه الله تعالى أولا لأنه إذا علم أن المصيبة كفارة للذنب وأن العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليه يقول هذه المصيبة التي وقعت كفارة للذنب العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من العقوبة عليه في الآخرة إذن هذه نعمة فيعتدها نعمة إذا فكر هذا التفكير وأخذ به وهضاه الله إليه ووفقه الله رب العالمين للنظر بهذه الصورة فإنه يعدها نعمة يشكر الله عليه وثانيا أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر وثالثا أن الصبر من المقامات العلية عند أرباب السلوك لا ينام إلا بوجود أسبابه فيشكر الله على نيل هذا المقام ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في إصبعها فشكرت الله فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها أو مرارة صبرها آل السنة والجماعة رحمهم الله يمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرقاء والرضى بمر القضاء فتصور هذا الاتمئنان عندما يكون العبد موقنا بهذه الأصول معتقدا لها آخدا بها فإيمانه علمه بها وتطبيقه لها وعدم خروجه عنها. أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرفاء والرضا بمر القضاء ثم ذكر الشيء رحمه الله كما هي عادته في استيفاء المقامات رحمه الله قال فيما ذكره تتمة القضاء يطلق على معنيين أحد المعنيين حكم الله أو قضاء يطلق على معنيين أحدهما حكم الله تعالى الذي هو قضاءه ووصفه فهذا يجب الرضا به بكل حال سواء كان قضاء دينية أم كان قضاء كونية لأنه حكم الله تعالى ومن تمام الرضا بربوبيته فمثال القضاء الديني قضاء بالوجوب والتحريم والحلم ومنه قوله تعالى وقضى ربك أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إياه فهذا يجب الرضا به على كل حال فيرضى الإنسان عما أمر الله تبارك وتعالى به وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه يرضى بالقضاء ربه تبارك وتعالى الدين بالوجوب والتحريم والحل ومثال القضاء الكوني قضائه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت ومنه قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا من القضاء الكوني لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالفساد في الأرض مرتين وإنما هذا قضاء كوني إذا القضاء يطلق على حكم الله تعالى الذي هو قضاء ووصفه هذا يجب الرضا به بكل حال سواء كان قضاء دينيا أم كان قضاء كوني لأنه حكم الله تعالى ولأنه من تمام الرضا بربوبيته تعالى المعنى الثاني للقضاء المقضي وهو نوعان المقضي شرعا فيجب الرضا به وقبوله فيفعل المأمور به ويترك المنهي عنه ويتمتع بالحلاة والنوع الثاني المقضي كونا فإن كان من فعل الله كالفقر والمرض والجذب والهلاة ونحو ذلك فقد تقدم أن الرضا به سنة لا واجب على القول الصحيح وإن كان من فعل العبد جرت فيه الأحكام الخمس. فالرضا بالواجب واجب وبالمندوب مندوب وبالمباح مباح وبالمكروه مكروه وبالحرام حرام ثم ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يعني أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الأخلاق جمع خلق والخلق يطلق على كل صفة راسقة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف وهو صورة الإنسان الباطنة كما أن الخلق صورة الإنسان الظاهرة فخلق وخلق الخلق صورة الإنسان الباطنة والخلق صورة الإنسان الظاهرة الخلق كل صفة راسخة في النفس راسخة صارت سجية تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف يعني لا يقال لإنسان إنه كريم وهو يتكلف الكرم لأن ذلك لم يصر خلقا له وإنما إذا وصل إلى الدرجة التي يصير فيها الكرم سجية عنده فلا يتكلفه التكارمة والنمايات بذلك طبعا وسديا وتكون تلك الصفه راسخه فيه تصدر عنها الأفعال بسهوله من غير تكلف حينئذ يقال إن من أخلاقه أنه كريم وهذه صورة الإنسان الباطن كما أن الخلق صورته الإنسان الظاهر أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق لأنه إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا ولأنه وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وهذا من شريف كنام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال مكارم الأخلاق أي أطيبها والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء ومنه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو عند البخاري ومسلم في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاد وإياك وكرائم أموالهم أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره باخذ الزكاة من أهل اليمن ووصف بأن لا يجنح إلى أطايب أموالهم فقال إياك وكرائم أموالهم الأخلاق جمع خلق والصورة الباطنة في الإنسان في السجايا والطبائع أهل السنة يدعون إلى أن يكون الإنسان صاحب سريرة طيبة كريمة ويحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس ويحب الصبر وأن يناقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئن كل هذه من مكارم الأخلاق وأما محاسم الأعمال فهي مما يتعلق بالجوارح ففرق بين الأمري يدعون إلى مكارم الأخلاق الخلق صورة النفس الباطن كما أن الخلق هو الصورة الظاهرة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسم الأعمال ك يا الشجاعات والصدق والأمانة، مما يتعلق بالجوار، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال التي لا للتعبد كالبيع والشراء والإيجار حيث يدعون الناس إلى الصدق والمشح في الأعمال كلها وإلى تجنب الكذب والخيانة وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى، لأنه من أصول آل السنة الجماعة. أنهم يفارقون المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة ويعتقدون يعني يؤمنون بذلك ويعملون بمقتضاه. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي حسن صحيح وحسنه الألباني في الصحيحة أيضا فيعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يعني ألينهم وألطفهم وأجملهم خلقا أحسنهم خلقا أي أليانهم وألفهم وأجملهم خلقا هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله أما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أوامر الله بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر وأن تتلقى أحكام الله الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. فهذا حسن الخلق مع الله أما حسن الخلق مع عباد الله فقيل هو بذل الندى وتف الأذى وطلاقة الوجه يعني أن تكون حسن الخلق فمعنى ذلك أن تكون على هذا القانون الذي هو بدل الندى وكف الأذى وتلاقة الوجه إذا فعلت هذا كنت حسن الخلق يعني إن استطعت أن تأتي به على هذا النحو فأنت حسن الخلق أما بدل الندى فالندى الكرم وليس ذلك خاصا بالماء بل بالماء والجاه يعني إن استطعت أن تتوسط لأحد في قضاء أمر بما لا يخالف الشر وأن تسعى في حاجته إذا كان لك وجه عند من تسعى إليه بقضاء حاجة أخيك فهذا من بذل الندى وإن كان البذل هنا ليس بمال وإنما هو من الجاه فبذل الندى الذي هو الكرم ليس خاصا بالمال بل بالمال والجاه والنفس وكل هذا من بذل الندى طلاقة الوجه ضد العبوس فاتف الأذى بأن لا تؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل أن تؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل فأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن وإلى إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم ويحذرون من أضاضي ذلك من الكبر والتعدي على الناس فهذا من أصول أهل السنة كما ترى وكذلك من أصولهم أنهم يندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن ظلمك يندبون يعني يدعون إلى أن تصل من قطعت يعني أن تحسن إلى من أسأي لي. وتعطي من حرمك الحرمان والمنع وتعفو عن ظلمك العفو الصفح والتجاوز عن الذم وتعفو عن ظلمك. الظلم وضع شيء في غير موضع أن تصل من قطعك. يعني من الأقارب بمن تجب صلةهم عليه. إذا قطعوك فصلهم لا تقل من وصلني وصلت فإن هذا ليس بصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأن ما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذات أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسفهم المل يعني كأنما تضع الترابة والرماد الحار في أفواههم تسفهم إياه سفا أهل السنة يندبون يدعون إلى أن تصل من قطعت أن تصل من وصلت بالأولى يعني إذا كانوا يدعون إلى أن تصل من قطعت فهم يصلون من وصلوا من باب أولى لأن من وصلت وهو قريب صار له حقا حق القرابة وحق المكافأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني من صنع إليكم معروفا فكافئوه فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعت وإلى أن تعطي من حرمك أي من منعك ولا تقل من عنيف لا أعطيه، وأن تعطي من حرمت أي أن تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع عنك لأن ذلك من الإحسان، فهم يندقون يبعون إلى أن تعطي من حرمت وأن تعفو عن من ظلمك أي من انتقص تحطك إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب الذي يلزمه نحوك فتسامح من تعدى عليك في مال أو دم، لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والمثوبة والظلم يدور على أمرين على اعتداء وعلى جحود إما أن يعتدي عليك وإما أن يجحدك فيمنعك حقك إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال والانتقاص والشتم والنيل منك وإما أن يتحدث فيمنعك حقا وكمال الإنسان أن يعفو عن من ظلم ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام وأما العاجز فلا يسمى ما يصنعه بعدزه عفوا أن العفو لا يكون عفوا إلا مع القدرة على الانتقام. فإذا قدر عفا فأنت تعفو مع قدرتك على الامتصاص أولا رجاء لمغفرة الله تبارك تعالى ورحمته ومثوبته فإن من عفا وأصلح فأجروه على الله وثانيا بإصلاح الود بينك وبين صاحبك لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخذل قال تعالى ولا تستوي الحسنات ولا السيئ إذا فعل هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة وإمامهم في ذلك خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عفا عمن آذاه وأخرجه وظلمه وظلم المسلمين وعذبهم عفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قريش وأهل مكة لما فتحها الله تبارك وتعالى له. صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماع لكن بشرط أن يكون العفو إصلاح فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون ولا يدعون إلى العفو حينئذ لأن الله اشتره فقال فمنعته عفى وأصدر فإذا كان العفو سيؤدي إلى الصلاح والإصلاح فذلك وإلا فلا عفو يعني إذا كان العفو عن المسيء سيزيده إساءة وكماديا فيما هو عليه من الغي والضلال فلا عفو وإنما ينبب العفو إذا كان مؤديا إلى الإصلاح لأن الله اشترض قال فمنعته عفى أي كان في عفوه إصلاح أما من كان في عفوه إساءة وكان كان سبباً للإساءة فهنا نقول لا تعب مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فيزيده تمادير فترك العفو هنا أفضل وربما يجب ترك العفو هناك ربما يجب ترك العفو حين حينئذ فيكون العفو محرما في هذه الحالة وربما يجب ترك العفو إذا كان العفو سيزيده إجراما وتماديا في إجرامه فلا عفو فلا بد أن ينظر عند العفو إلى المصلحة الإسواح سيتحقق بالعفو أو لا إن تحقق فذلك وإن ما يتحقق فلا عفو لأن الله اشترط فمن عفى هو أصدق. أما أن يسيئ الناس ثم يغفى عن إساءتهم قولا واحدا من غير نظر لصلاح وإصلاح فهذا هو الضلال المبين ولأنه من أمن العقوبة أساء الأدب من أمن العقوبة أساء الأدب يعني إذا كان الإنسان يأمن أن يعاقب عندما يقع في الخطأ أو في الخطيئة فإن ذلك يكون دافعا له للتمادي في خطائه وخطيئته وأما إذا كان يعلم أنه سيعاقب على قطئ إذا وقع فيه فإن ذلك يكون حاجزا له عن الوقوع في ذلك القطئ فهذه القاعدة من القواعد المهم فمن أمن العقوبة أساء الأبد وإذا فالعفو يكون على هذا الله صحيح أن العفو عند المقدرة من سماة أهل السنة والجماعة ولكن بهذا التفصيل بشرط أن يكون العفو إصلاحاً وقوله رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة ويأمرون ببر الوالدين يعني أهل السنة والجماعة يأمرون بما أمر الله به من إعطاء والحقوق حقوقهم فيأمرون ببر الوالدين البر الصلة والخير والاتساع في الإحسان، البر والخير والاتساع في الإحسان، يأمرون ببر الوالدين أي بطاعتهما في غير معصية وبالإحسان الهما بالقول والفعل، وذلك لعظم حقهما، فمن أصول أهل السنة أنهم يأمرون ببر الوالدين. ولم يجعل الله لأحد حقا يالي حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للوالدين فقال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله يعني إذا قال الله تبارك وتعالى واعبد الله فحق الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمن الأمر بعبادة الله لأنه لا تتحقق العبادات حتى يقوم العبد بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله، ولهذا كان داخلا في قوله وعبد الله ولا تشريك به شيء، وكيف يعبد الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر حقه وضمّنا في حقه أو ضمن في الأمر بالعبادة التي هي حقه وحده تبارك وتعالى. حق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحق الذي يلي حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وبالوالدين يكسر وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أدي حق الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يلي ذلك حق الوالدين فالوالدان فعبا مع والديهما ولا سيما الأم. قال الله تعالى: وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حَسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُهُ قُرْهَم وَوَضَعَتْهُ قُرْهَاءٍ. وفي آية أخرى وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْلاً عَلَى وَهْلٍ. فالأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، فترحم صبيها حدا من رحمات ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة قال أم. قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك ثم قال في ثم أمك أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه والأب أيضا يتعب مع أولاده ويذجر بضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمئناتهم وحسن عيشهم يضرب في الفيات والقفار من أجل تحصيل العيش له والأولاد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد البخاري رحمه الله تعالى رضا الرب في رضا الوالد وصحة الرب في صحة الوالد رضا الرب في رضا الوالد وصحة الرب في سقه الوالد فكل من الأم والابي له حق كل منهما له حق مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما ولهذا قال تعالى وقرب رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا فحقهم سابق حيث ربيات صغيرا حين لا تملك لنفسك نفع ولا ضر فواجبهما البر والبر فرض عين بالاجماع بر الوالدين فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله اتفق عليه لدواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. فهذا متعين كما ترى ومتعين كما ترى على كل أحد بعينه فيقدم على الجهاد الذي هو فرض كفاية فإذا كان متعينا وكان فرض عين فإنه يقدم على فرض الكفاية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقته ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الوالدان الأب والأم أما الجد والجدة فلهما بر لكنه لا يساوي بر الأم والأب لأن الجدة والجد لم يحصل لهما ما حصل للأم والأبي من التعب والرعاية والملاحظة فكان برهما واجبا من باب الصلة لكن هما حق الأقارب بالصلة أما البر فإنه للأم والأب ما معنى البر؟ البر إصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر إصال الخير وكف الشر هو البر ولكن يصال الخير بقدر ما تستطيع وسيفصل الشيخ هذه الièresطانة رحمه الله تعالى رحمة واسعة إصال الخير بالمال إصال الخير بالخدمة إيصال الخير بإدخال السرور عليهما من طلاقة الواجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الولد ضرر فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرور قال ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد منه أما ما فيه ضرر عليه أي على الولد سواء كان ضررا دينيا كأن يأمره بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذا أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرب ولم تتعلق به حاجته والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر والدي بل هو عاط تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متملما كأنما هو على الجامل فهذا ليس ببار بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه هذا تعبير الشيخ قال ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرس على رضاهما بكل ما يستطيع وكما قالت العامة البر أسلاف هذا في عرفي وعند عامة الشيخ وأما عند عوامنا فهو سلف ودين فأقولون البر أسلاف قالت العمة البر أسلاف فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجاز به في الدنيا فالبر والعقوة كما يقول العوام أسناف أقرد تستوف إن قدمت البر برك أولاده وإن قدمت العقوق عطك أولادك قال وهناك حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبره أولاده وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عطه أولاده كما عطه آباءه هذا وأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين وكذلك يأمرون بصلة الأرحام أي يأمرون بالإحسان إلى الأقربين والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة الأرحام جمع رحم والرحم من تجمعك به قرابة ففرّق بين الوالدين والأقارب الآخرين. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بين الوالدين وسائر الأقارب. فقال ويأمرون ببر الوالدين وكذلك يأمرون بسلة الأرحام وكذلك يأمرون بسلة الأرحام. ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين. الأقارب لهم الصلة. والوالدان لهما البر والبر أعلى من الصلة لأن البر كثرة الخير والإحسان لكن الصلة أن يقطع أن تصل ولا تقطع فهذه الصلة وأما البر فكثرة الإحسان فللوالدين البر للأقارب للأرحام الصلة ولهذا يقال في تارك البر إنه عاط ويقال في من لم يصل إنه قاطع فصلة الأرحام واجبة وقطعها سبب لللعنة والحرمان من دخول الجنة صلة الأرحام واجبة قطع الأرحام سبب لللعنة وللحرمان من دخول الجنة قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أُولَئِكَ الذين لَعَنَكُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحهما عن جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم والسلة جاءت في القرآن والسلة مطلقة وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. يعني إذا لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. فعلى هذا يرجع إلى العرف هنا فيما سماه الناس بصلة الرحم فما سماه الناس صلة فهو صلة وما سماه الناس قطيعة فهو قطيعة وهذه تختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان والأمم يعني ليست شيئا واحدا ولم يحدد الشرع تلك الصلة تحديدا قاطعة حتى تلتزم بما حدده الشرع في صلة الرحمة وإنما ذلك يختلف باختلاف الحال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان بل وباختلاف الأمم أيضا. فما قال الناس عنه إنه صلة، فهو صلة، وما قالوا عنه إنه قطيعة، فهو قطيعة. فهذا كما ترى يختلف هذا الاختلاف باختلاف الحال والزمان والمكان والأمم. إذا كان الناس في حالة فقر وأنت بني، وأقاربك فقراء، فصلةهم؟ أن تعطيهم بقدر حالك وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن يقال الذهاب إليهم في الصباح أو المساء يعد صلة ولو من غير عطاء إذن يختلف ذلك باختلاف الحال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأمم أيضا على حسب أعرافهم في زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض والسنة التامة أن تبحث عن حال ذوي الأرحام كيف أولادهم ما هي مشاكلهم ولكن هذا مفقود وأسفاه كما أن الجر التامة مفقود عند كثير من الناس قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصول أهل السنة والجماعة قال وحسن الجوار يعني يأمرون بحسن الجوار أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار أي يأمرون بالإحسان إلى من يسكن بجوارك ببدل المعروف وكف الأدى فالإحسان إلى الجار يكون ببدل المعروف وبكف الأدى فيمكن أن تبذل له المعروف وتوصل إليه الأدى فلا تكون قد أحسنت جوارك ويمكن أن تمنع عنه معروفة هو في حادة وأن تكف عنه الأذى فلا تكون حينئذ قد أحسنت جوار وإنما الإحسان إلى الجار يكون ببدل المعروف وكف الأذى أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مع الجيران والجيران هم الأقارب يعني الذين هم بجوارك في المنزل أدنائهم أي أقربهم أو لاهم بالإحسان والإكرام. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأوصاها أنها إذا أرادت أن تهدي الجيرة فعليها أن تبدأ بأقربهم إليها بابا. فأدنائهم أي أقربهم أو لاهم بالإحسان والإكرام. قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذن قربا واليتامى والمساكين والجار القرب والجار الجنوب فأوصل الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح وأخرجه الحاكم أيضا والحديث من روايات أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أوصاه بذلك نبينا صلى الله عليه على آله وسلم إذا صنعت مراقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف صلى الله عليه وسلم هذا شيء يسير إن هو إلا قدر من الماء تزيده في مرقتك فتكثر ثم تبدأ بأهل بيت من جيرانك فتصيبهم منه بمعروف فيقول صلى الله عليه وسلم إذا صمعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف واللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصنع الطعام فيجد جارك رائحة قدرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك عن عدم الإهداء إليك فأمر بالإهداء إلى الجار عندما تصنع الطعام وتخرج رائحة قدرك فعليك أن تهدي إلى جارك هذا دين متين دين رب العالمين جاء به سيد المرسلين ولو أن الناس أخذوا به واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وضاطنا ما وجد في الدنيا شر قط. صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الحد لا تؤذي برائحة القد فأنه ربما لا يجد فإذا تضغط فعليك أن تدعاهد جيراً ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتعاهدهم باللح، وإنما إذا طبخت مراقة فأكفر ماءها. ما, آها. ما هذا يكلفك هذا ما الذي يكلفك أيام؟ فأكفر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا صنعت مرقة فأكفر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه هذا من رواية عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في صحيحه إلى غير ذلك من النصوص الدهالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالإحسان إلى الجار والله رب العالمين يوصي بالإحسان إليه وبالوالدين إحساناً وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب فالوصية بالجار كما ترى في الكتاب والسنة وصى بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى عاله وسلم وأول جار لك امرأة يا أول جار ليس هنالك جار هو أدنى أي أقرب إليك منه إلا إذا تهاجرتما أو كنتما على نهج الخالفين من الغربيين الذين يتخذون لكل إنسان حجرة وهي أرضا أقرب الجيران فإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك الجار إن كان مسلما كان له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. فآل السنة والجماعة يعمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان الجار ومن كان أقرب فهو أول ومن المؤسف يقول الشيخ أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره يعني أذاهم يصل إلى الجيران أكثر مما يصل إلى الأبعدين فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وكذلك يجعجه وإذا بيّن ذلك لعموم المسلمين وفيهم من الخير ما فيهم والتزموا دين الله سقمت الأمور يعني إذا علم المسلم أنه إذا كان الصوت عنده عاليا لأي سبب من الأسباب وذلك يؤذي إجارة وتعد هذه في دين الله رب العالمين أذية للجار وهذا محرم وأنه من أصول أهل السنة والجماعة أن تحسن إلى الجار بأن تكف عنه الأذى وأن هذا أذى يصل إلى الجيران فحينئذ يرتدع في تلك الأفراح التي يتخذون فيها ما يتخذون من الخلا واللغو والباطل والله الذي حرمه الله رب العالمين ومن الاختلاط المشين ومنما يغضب الله رب العالمين من السكر الذي يصل أحيانا إلى السكر البين بما يتعاطون من تلك المخدرات وما أشبه من تلك السوائل التي تذهب ألبابهم إن كان لهم في الأصل ألباب ويظل الواحد ممن يأتون به ناعقا بليل بل ناهقا بليل إلى الشحر الأعلى تجد المرضى يشتكون إلى الله الواحد الأحد ويدعون عليه ولذلك تجد معظم تلك الزيجات لا تفلح ما هو إلا أسبوع أو أقل منه ثم تشيع راحلة اهتداء على الجيران لا يجوز الأصل الإحسان إلى الجار لأن يصل برك إليه وأن تكف الأدى عنه الأبعدون يكونون بمن وما ومبعد عن الأذى في هذه الحال والأذى لا نصل إلا إلى الجار وكلما كان أقرب كان الأذى وطاع على رأسه بطريقة أكبر وأعظم فمن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه هذه واجبات واجب عليك أن تحسن إلى الجار يحرم على المسلم أن يودي أجاره بأي صورة من صور الإيداع هذا محارم ومن فعله وقع في حرام وعلى حسب ما يفعله تكون الحرمة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لأن يزني الرجل في عشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جامد نسمعنا ذلك أن الزنا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العدد وبمن ذكر من النسوة يكون أقل في الإثم وإنما الجرم بالاعتداء على حرمة الجار أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى لأن الفاحشة في نفسها تهون لا هي على حاله ولكن هذا الاعتداء على حرمة الجار يمضغي عليك أن تصون حرمته لا أن تنتهك عرضه وأن تقع على الفاحشة في أهله كأنك تعلم مدخله ومخرجه ولفلاصف الدور وقرب الأنفاس يكون من ذلك ما يكون فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر على هذا النحو من الحرمة وهو عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى وكذلك السارك فأمر كبير جدا ينبغي أن, أن يرهب المسلمون من الوقوع فيه لأن في المسلمين من الخير ومن البركة ما هو معلوم ولكن هم لا يعلمون الذين يكلمونهم لا يبينون لهم أصول أهل السنة هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأنت إن أردت أن تكون سنيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون موصوفا بالصفات التي هي صفات أهل السنة والجماعة الذين هم شيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل يأمرون أي أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصلاف الثلاث المساكين جمع مسكين وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر يحسان إليه أي للمسكين يكون بالتصدق عليه اليتامى جمع يتيم وهو لغة المنفرد وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه من مات أبوه قبل بلوغه وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فهو لطيم فإن مات أبوه وأمه قبل بلوغه فهو عديم فاليتيم ليس الذي ماتت أمه قبل البلوغ وإنما الذي مات أبوه أهل السنة هي مرور بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة اليتيم لا يكون بعد الاحتلال وإنما اليتيم وصف لمن لم يبلغ الحلم ممن مات أبوه فإذا بلغ الاحتلام لا يصير يتيما اليتم جمع يتي منه هو الذي مات أبوه قبل بلوغه أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان إليهم وهو رعاية أحوالهم وأموالهم وهو الشفقة بهم وأجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه فهو في حادة إلى العنايات والرفق والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال وكانوا قديما إذا فقد اليتيم أباه فأنه لا يفقد منه إلا شخصا، لا يفقد إلا شخص. يعني إذا مات العائل، فإن الأسرة لا تفقد إلا شخصا. وأما المصالح كلها فتقضى، لأن المسلمين كانوا على حسب ما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. المساكين هم الفقراء. هنا شامل للمسكين والفقير الإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغير وجه الإحسان إلى المساكين أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم فمن محاسن الإسلام أن تحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكساب والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه وإذا كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه وإلى اعتباره لأن توليه اعتباره فإذا نخل المجلسة ترحب به وتقدمه لأجل أن ترفع من شأنه فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه كذلك ابن السبيل وهو المسافر وهو هنا المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع بخلاف الذي يكون مسافرا غريبا مستوحشا فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشر ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر او لم ينقطع مسافر انقطع به السفر او لم ينقطع انت معمور بالاحسان اليه وهذا بخلاف الزكاة هذا بخلاف الزكاة هذا الاحسان بخلاف الزكاة لان المسافر غريب والغريب مستوحش فاذا آلسته باكرامه والاحسان اليه فان هذا مما يأمر به الشرع الاضار هذا من محاسن الإسلام العظيم وإذا نزل ابن السبيل بكضيفا فمن إكرامه أن تكرم ضيافته لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في القرى دون الأمصار ونحن نقول يقول الشيخ بل هي واجبة في القرى والأمصار إلا أن يكون هناك سبب تضييق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنعه أن تضيف هذا الرجل لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد وهذا أقل ما يمكن أن تحسن به إليه تسأل الله رب العالمين أن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يعفو عنا برحمته تبارك وتعالى ومنته وعفوه وصفحه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين